فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بإباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إن نكل من المرسلين على صراط مشتقيم تنزيل العزيز الرحيم إذ تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَحْنَافِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ بين أيديهم شدا ومن خلفهم شدا فأغشيناهم فهم لا نبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا نؤمنون إن انما تنذر من اتبع الذكر وخشيه الرحمن بالغيب فبشر روب مغفرة واجرا كبيرا اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واتارهم وكل شيء احصيناه في ايمان مبين